التسجيل الرابع والستون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف الطيبات والخبائث باء أعمال الجوارح تَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ثَا مِيزَانٌ دَقِيقٌ